لو ما, علينا وعلي لو ما علينا وعلي لا زك لا حجية ولو ما علينا وعلي لا صمت لا لا صليت ولو ما علينا وعلي يرجعه بل ولو ما علينا أبد مرافضت سميت أسمع صلاتك عن نبي وعليها لو صليت قالت لا تأيس حتى لو مكشور تراك انت العزيز شماعتك ثوبك سامح وابتسم كلك ولو زعلان خوة تدر السماح اطباع محبوبك شلمت يا علينا الفرج والمفتاح شلمت يا علينا الفرج والمفتاح كشاف الكروب ويكشف كروبك لكن من تصلع للنبي المختار يرتاح الضمير وتمسح ذنوبك شلمة <سؤال> علي من أول <صلف> نتشرف بمسمعها <سؤال> ماك صوت بقصيحة كل ما تعلم صلب نتشرف بما حامل دخيل محبت من مهد نرضعها ابرز هويتك بالحشر حال البشر طلع ما تدخل الجنه ابد لو ما علي وقعها ارفع صلاتك على النبي وما يندم اللي